سورة النمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين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 سَآتِيكُم مِّنها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ عَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ يَا مُمْبُورِ كَمَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَجِدْ خِلِّي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْر فَقالَ مَالِي لا أَرَى الهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الغَائِبِينَ أُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنَّنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ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 اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملغ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم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 قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فلما جاء سليمان قال أتمدونني بِمَا فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم من هذه الذله وهم صاغرون قال يا ايها الملو ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين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 قَالَنَا نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَضْرَ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ لا لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ أُوتِيَنَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَت مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا دُخْنِ الصَّرْحِ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ نُجُجًا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ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 قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلاَ تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا الطَّيْرُنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتِنُونَ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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا آلَ آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها مِنَ الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى لوش کو سم واتیل اردو زلل کم ام وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به, فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْتُمْ بِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَاهٌ مَّا اللَّهِ بل قیاد جل ارد کرؤں و جل خلارا وجال واسی و جال بینل بحر ن ج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 أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَغُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُ فَضلِ عَلَ الناسَّاسِ وَلَ أَكثَرَعم لا يَشكُون وَإِنَّ رَبَّكَ لاَا يَعلملَُم تُكُِّ صُدُورُم وَماَا يُلِنُون وَماَا مِنْ غائِبَةِ فيِي السَّماءِ وَالْأَْرض إَِّ فِي كِتَابِم مُبِين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 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكََلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا لا لَا وَأَمَّا مَنْ أَحْشَرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّن مَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُم يُسْعَوْنَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَاكِرُونَ وَقَا القَوُْ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُ فَهُم لا يَطِقُون أَلَم يَرَو أن جَعلنَ الليلى لَسْكُُ فِيهِ وََّهَا رَمُ بُصَِاب إِ فِي ذَانكَ لياتاتِ لِقَم يُؤمنِنُون.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 وَنَعَ ٱللَّهِ الذي أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون